وَمَنَعَنَا أَن نُّرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبُوا بِهَا أَوْلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُودًا وتموا بصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا وان قلنا أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشهر شَأَنَ تَرِيمَ اللُّونَ تَفِقُ وَأَن وَنُخَوِفُهُمْ فما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسيدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطير Ah! Oh. استزم زمانك قاق تمن ب في <قول> إلا أَنُ إِلَٰهُ غُرُورٌ إِن ¿Cómo